بسم الله الرحمن الرحيب يسعد إسوامكم بموقع أهل سنة بسم الله أن يقدموا لكم هذه المال <تصفيق> إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده الى شريكنا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله.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 وخير الهدي هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاعدنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار ثم أما بعد نبدأ بعوض العالم على النوجة اليوم في سلة سلة من الأخلاق هذه سلسلة متواصلة بإذن الله عز وجل. نبدأ بأول خلق منها وهو خلق التواضع. خلق التواضع. وضده الكبر. التواضع والذي هو من شيء من عاقبة هو عاقبه التواضع طور طور وماذا عتق الله سبحانه وتعالى للمتواضعين عيد ثم ما, ما, ما هو عاقبه, هو عاقبة كبر الكبر, الكبر كبر والمتكبرين, والمتكبرين كبرين. كبرين ثم نبينه بعد ذلك ما هي علامات المتواضعين كيف تعرف أنك من المتواضعين أو أنك من متكبرين حتى نميز هذه العلامات ونبينها ليحيى من يحيى عن بينة ويهجى من تلك عن بينة أولا أيها الكرام التواضع بحب، بحب. وماذا عدد الله لأصحابه وماذا عدد الله ان التواضع امر الله سبحانه وتعالى به كتاب الكتاب ابيها في هذا وامر ابيهم فقاد و جناحا لمن تبعت هذا امر بحق الجمال في جناح نبيه صلى الله عليه وسلم يا الطواف والزيد للمؤمنين وهو الذي ذكره سبحانه وتعالى بقوله لهم له ادله على المؤمنين اعد هذه هذه انما هي تواضع وليس هوى ولا فعب انما هي فعلة وتواضع للمؤمنين بعضهم بعضا <تصفيق> نعم ايها الاخوه <والي> الكرام لقد <تصفيق> فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصلاه وجعلها حدود اعبر <تصفيق> اركانه هاتها وجعد العبد انقلب ما يكون مرفيه وهو ساجد خض ذلك ان السجود هو قمه التمثيل لله والتواضع هو لله عز وجل, آه أه وجل. من اي ذلك كان في قمه العبوديه وهو ساجد ساجد ذل بين ليل ذات السوج كان اقرب رب الى ربه سبحانه وتعالى التواضع للمؤمنين المؤمنين. المؤمنين. هو مدية بالطالح وضطه الكبر والعاد بالله فأما التواضع فهو خلق عظيم المشارم الأخلاق قال فيه قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم كما ثبت في طهر مسلم, رأيك مسلم, رأيك مسلم رأيك إن رأيك الله, رأيك رأيك الله أمركم أن بعضكم, بعضكم على بعض, بعض, بعض حتى لا يبغي بعضكم, بعضكم على بعض, بعض, بعض, بعض, بعض, بعض. ولا يفر بعضكم بعض على بعض, بعض اي ان التواضع يمنع من البغي, البغي ويمنع من الفخر صاحبه لا يفت على ولا يتعالى عليها. هكذا كما ثبت في صحيح مجلس أيضا. أيضا. ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التواضح فقال وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وافرق بها من درجه و ثبت في قت مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفاقرت الجنه والنار او تنازعتا فقالت النار في, في الجبارون والمتكبرون وقال في الجنه عفاء المسلمين ومتاكين غفظهم فقال الله عز وجل لهم إن في الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإن في النار أعزد بك من أشاء وليلي ما علي منهما من المتواضعين وليس من المتكبرين. نعم ايها الى اخوة السلام. ما تواضع احد لله الا رفع. رفع. وان التواضع من اعضل مكار ربنا عز وجل وحس عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة الطواب وهو هو من هو صلى الله عليه وسلم خير المشار وخير ولد آدم بل هو يوم القيامة خير الناس جميعا خير ولد آدم ولا فخر في قمة التواضع حتى استمع افضل الطلبه وقد ثبت في صحيح مسلم من, من حديث ان انا في انا, في أنا في رضي الله عنه وفور. أنه مر على قضيه بغار تسلم عندما عدم عنه ثم قال لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا من تواضع يرضى الله عليه بعده جاءته وتم التواضع وعلم هذا هذا التواضع من الكبر حتى ان عمر عمر عمر الذي تعلم في مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم لما اواد ان يذهب الى الشام ويقابل هناك هناك هناك وكان معه ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وهو من العشر المبشرين بالجنه وكان مع عمر جمل جمل جمل جمل فجاءت مخاضط اعترغته مخاضط. برك برك برك فنزل عمر من على الجمل جمل جمل على كثير كثير كثير وامسك بذمام النار. فقال ابو عبيدة انت تفعل هذا. وستقابل امراء ليس هذا من المظاهر التي تليق بامير دين المؤمنين دين وهو سيقابل امرأة ريشة الشام معنى قليل شير الخطر على, على كدف, كدف كدف وتسحب الناب, الناب ويرتب عليها انت مولاد وانت تدين تمسك بزمام يا قهر فقال عمر يا عبيد لو غيرك قاد هذا <تصفيق> يعني لو كان غيرك قاد سليم سليم سليم والله لو غيرك قاد هذا جعلت هذا كالك للمسلمين لأن أبو عبيد نبو كان مرتب علي عدد من العشر والمشرين الجنة ومن مباراة الجنة لو وقالها قالها يا ابو عبيده يا ابو عبيده ما جعلته كان المؤذمين يا ابو عبيده ان عبيد عبيد عبيد عبيد كنا امه مسمه مسمه الله بهذا هذا فإذا تغينا العنت ابي غيره ادلنا على ذلك هذا عمر الذي تربى في مدرسه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى هذا الحد من الضواض الى هذا الحد من هذا الخلق العظيم ليس, ليس هنا. هناك سيارات سيارات بال... ولا سيارات بعد ابدا ابدا ابدا ابدا ولا طنب ولا اعداد من ولا شمال انه المؤمنين جاي ولن افضل القرط ولا, ولا اي حيح ابدا ابدا تشير خفر على كاتب كاتب كاتب هكذا تعلم على النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا, تعالوا من ضد بلا ما هو ضد التواضع وهو الكبر وعلى ما ذهب وما الله من, من هذا المرض الخبيل الخبيل الخبيل الخبيل الكبر مطر الحق الكبر ايوان اخوة الكرام ضد ضد الصواضح من خجوة ضده من خجوة توعد الله متكبرين توعده وحيدا شديدا. وتواعد يمشي اخلالا بخورا ولا تمشي في الارض مرح وايضا ثبتا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل جهد من كان في قلبه مثقال درة من كبر فقال رجل يا رسول الله في ان الرجل حب ان صلى الله عليه وسلم ليس بذلك الكبر مطر الحق وغلطه بطل الحق معني اي لا تتبع الحق ولو جاء الحق يعني علمت على خطا او على بدعه رفض انك تضحى انت على انت على اطراف انت انا هو كده وكده مش هتقعد ده الشطر الاول من الكبر. الكبر. واما الشطر الثاني منه, منه فهو قلق الناس يبقى الكبر له علامة دين. دين كبار. العلامة الاولى قطر يعني عدم العباع الحق. ولو ظهر فكما ظهر. ده اي دعوة. العادة عالد. عالد. عالد. قلب مريض. ما عندك عشد اعداد تغير ايى فشفنت شيطان قاش دوله عليك فست فست فست نفس الخفيفه التي بين جنبي بين بين جعلت عله عله تصد كما فقد المساكين من قبل عقل عقل عن الدين وعن الاسلام ثم العلامه الثانيه غم غم يعني تتعالى لبات فيه شهرة تلف <تصفيق> في انطب ولا فلطه اطيل اطيل جعلت <تصفيق> في القلب تسمح بانفع تمشي في العقل مراحل اظن ان تذبل الجبال فورا انك الذي تفهم. وغير غير. فظن انك وصل على قمة التخافة. وقمة الان. وتريد الناس ان يشير ليك بالبناء. تريد الناس ان يقوم لك. اذا قابلت احده فلم يقوم لك. مصيبة. صار في نفسيك. نار, نار, نار, نار. كيف لم يقوم ان يقابلك من اعلى شاشتك وانت متجه ومتوجه تريد الناس ان يكرشوا لك بوصب بوصب وانت تحتقرهم فوق فوق فوق تتعالى على تظن نفسك انك اعلى الكبر مطر الفك وغمط الناس وفي صحيح البخاري ذا فيه وقد رجل شعره ووجهه يصير ماشي متبخر زي ما بيقولوا بالمثل يا ارض قدامي عليك هذه هذه هذه شايف نفسه اعلى في لا قاعده قاعده قاعده لابس الثوب في الارض يتبختر. اذ اذ قتف الله به الارض. فيتججل فيها الى يغلقها. هو يتججل في الارض. الارض رجا. جزاء اوهام كان من خلوكه ومن كبره. ومن حديث الله عز وجل لا ينظر الى من ثور ثوبه خلال ان الله لا ينظر الى من ثور ثوبه خلال يتعالى ايها الذين اؤمنوا الكبر ما رب له, له, له على مكثثيره يجب ان نعرف هذه العلمات حتى نعالجها. ان كانت في مثل علمات المرض. كما اتى للتواضع علمات. فان للجبر علمات. نسأل الله عز وجل ان يعافيها وإياكم هذا المرض الوضع. اخوتي الكراع. اننا هنا ما نتكلم عن الاخلاق ومن كارم الاخلاق لا نضيع الوقت. ولا اريد اضع اوقاته. انما اريد اضع ايدينا على هذه المكانك. وحين هل عندك هذه العلامات ولا علامات لا. لا علامات التواضع لتعرف اين ايذ ايد انت اين اين الكبر ومن التواضع لتعالج نفسك ان كان هناك علامات لهذا المرض اولا اولا اولا اولا أول هو هو هو هو بثيابها بها, بها بها ولا تلبس ثياب الشفره لا تتعدى القور بلباسك هذا هذا هذا ولا تسير فيه متبخثرا وتظن ان الناس لا يستطيعون ان يشتروا مثل ما اشتريت انت أن... أن... أن... تنظر في عقلك يمينا وشمالا تريد تريد تريد الناس ينظروا اليه فهذا من كبه. اما التوابط فشخص متوابط موابط موابط موابط يرى لباسه الحسن, الحسن هو, هو لستر العون. عون. وانه يعبد الله فيها وفيها وان هذا اللباس لا يميزه عن غيره من المسلمين فكذلك كان البذل وعدم عدد, عدد عباده هذه, هذه البسه من شيم المتواضعين واول من علمنا التواضع في اللباس هو النبي صلى الله عليه وسلم في, في صحيح مظلم من حبيث عزيزة رضي الله عنه عندها اخرجت برد خشنا وكساء غليظا قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الكتائي كتائين غليظين مات فيه من النبي صلى الله عليه اراد الدنيا واراد أراد الثياب الناعمه الفاخره لا تذهل الدنيا, الدنيا, الدنيا, الدنيا وهي راغبه اقاب قاضها ولو امر بافضل القياده جاءت هذه الثياب لكنه صلى الله عليه وسلم حظر على المسلمين الثياب الخرير وقال هذا ثياب ما دخلت له وقال هذا حرام على بقر امتي حلل ناسيا وما الذي في الحرير في الدنيا للنتا اصلا اصلا اصلا فمن علامات المتواضع انه اذا لبس ثياب جديدا ولو كان فاقره لا ينظر في عبائه ولا ينظر الى الناس استقارا انهم ليس عندهم مثل هذا الثياب بعضه بعضه بعضه يسافر الى باريس ولا من اجل ان يأتي بلبس <تصفيق> لبس لبس اخر موضة. ليه? ليه? عشان في المكالب آل آل آل آل آل وفي الصور الحب. وفي كل جلب. جل. ده انا جاي <تصفيق> بالحياب. بروح. بروح. بروح. لكن من جوه الاول الاول الاول ده فلاح شاح. شاح. انا جايبه من بره من بره ايه عافيه بتاكيه دي المجال تتفاخر بعضهم هم هم هم اذا جلت مثيبا وخطف النساء تتفاخر انها اشترت عباها لابنائها عادي هذه هذه جدا ده فستان جنيه للبنت الصوته واكثر واكثر على التخفيف في تخفيف فكرنا بما يجمع ويرى يتحقر, يتحقر على نفسه نفس وعلى أبعاده إن أهل توابع لو أنعم الله لا لا عليهم لا شكروا لئن شكرتم لازدت ولئن تفرتم إن, إن, إن عذابها شديد, شديد إن شكر نعمة على العام أن يتواضع لحظة وان يعلم ان هذه النعمة ليس أحياني أحياني. ولا بما كان من كبارضه ومن نفسه ولا من علمه كما قال قارون انما اتيته على علم عندي فكان جزاؤه ان خسف الله به فخسفت به, به وبداره الارض. أرض. ذلك جزاء من اما الطواغين الذين قال الله فيهم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يردون علوا ولو ولا وال على دوله دوله دوله تلك الدار الاخره قال عمر العزيز في النسع الاخير وهو يحفر واعصاعصاعصاعص عاش ورع ورع واضعا عمر عمر عمر فكان كان اخي اخي كلمه هذه ماذا في الايه الكذاب على للذين لا يريدون العلو في الارض ولا فسادا ولا عفنا نعم العائبه هل العلامه الاولى المتواضع في لباسه في طعامه اما العلامه الثانيه يراني يراني يراني ففي طعام, طعام وشراب الطعام والشراب شرب شرب هو, يأخذ هو يأخذ ما شاء الله وما قدره له ولا يتفخر على الخلق لا يفخر الطعام الذي في يؤكل لا يذل المجلس فيفخر على الناس بما يكن deri menn at jeg er så glad وملك كذاب وعائد هؤلاء الثلاث at the يبقى العلامه الاولى <تواضر بيهل> البنل البنل، البنل. تواضع في المنبل الثاني تواضع في الثقل والمشرق الثالث ثالثه تواضع في الفرش والفضل الفرش والبين والبين والبين اللي درجة درجة درجة درجة درجة في البيت وال البسط التي توجد في البيت او تعلق اليوم حياتك غيره اتفق على التعايش وبصوب شجقيد واو روحي دويمه عشان الناس عايز تدفعك والعاد عايزه تطلعوا السدين عشان اجار عشان اتفاخر بالمجد ثم يجيبوا العبيد ويلفوا به الشوارع من اجل الكبري ومن اجل التفاخر ذهبت طوابع لعبت فواضع الصحفي في كان ونسمع عنه من كتب كتب كتب الا ما رح رب الذي يتوقعونه في شهر قد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه, عائشة, عائشة ينام على وساده من ادب ادب ادب ادب حشو هذه هذه هذه يعني يعني يعني مخده دي مخشوه دي يدخل عليه عمر, عمر رضي الله عنه وقام على حقير اصدر في جنب, جنب, جنب, جنب, في جنب في الشريف صلى الله عليه وسلم يبكي عمر وراء الغبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال آل وراء ويدخل آل ملوك الجسر والغو يتنعموه يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم في القطار ان الدنيا فر للمتكفرين الذين يريدون يتفاخر على الله وليس العرب. هذا من شيء من البياء ولا الضالح نبيكم الله عليه وسلم اجتاذ المتوابعين معلم المتوابعين الذي يعلمه ويرشدنا كيف تكون متوابع في عند, عند عند عند ما رد خط الله 12 13 ما فتح الله عليه عليه اما ان نتفاقم استطاعه 10000 بيت ليه استطاع 10000 اه عشان نقعد جراني. ترك. <تركي> ده حتسوا عليها كل النار. هاي فيه? هاي فيه? لو رمع عليها شيئا. جنة جنون المرض. عشر تلاف طبعا. ما تجيبينها ليه? عشان ان يغضر يتفاقر فيه اتفاق سمية كثة نقول له الناس. هذا ليس في من التواضع فيه. اي ايوه, أيوة. دخل هذا ثقل علينا هذا الخلق الخلق الخلق الخلق من العجب عجب عجب شر قال الله ربات قامت كده كده كده كده ابدا ابدا ابدا بالسابق كان الناس متواضعين خاضعين لشر لا يظنون الى بت هذه الاشياء ان فتح الله عدم فتحها ودعوه دعوه اما ان نتعمق لي هذا ليس في الاخلاق لا لا لا لا هذا الجانب الثاني الجوانب المتواضعه واخلاقيه الجانب الرابع واضح واضح ما هو مقابله المقابله الفيله كما قلنا, قلنا الفيله معناتها تواضع واضح. لا ترفع انت انت لا تذم من الناس ان يقوم لك يتمثلوا لك قياما فقد ثبت من حديث أليس أليس أليس أليس أليس قال كان الصحابه احب اي رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس اليه رسول الله صلى الله عليه صل صل وما كانوا يقومون له, له, له, له, له. لعلمهم لكرا لذلك. لو كان يسر يقوم له. وقد ثبت أتبقى ايضا أتبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجه <أنا, <سبتشنية> انا صاحب بدينين ما تعملش دي اللي هي دي قوموا قاعدوا داخل من اخلاق الحجر حجر حجر حجر ومن عجل عجل اخلاق الفرس, الفرس والهور الذي دخل علي علي علي وليس من اخلاق اخلاق اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو من وهو كانوا يقومون لا احنا هكذا قال انا انا وهو احب الناس لعلم علمهم انه يكره هذا. بل في العبادة في الطلاة. <الدعم> لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوما وهو مريض جالب. فنظر فاذا هم قيام الف. فاشارة اغرجوا. ضائما تقولوا. فان جلس فجسوا. ولا تفعل كما تفعل الاعاجب. الاعاجب يقوموا على رؤتائهم وسادتهم سهم سهم. وافغول النعاء. ليه? البهم عدي. البهم <تصفيق> جبجب عجب نخلت عليه عليه الذي ي قلبه. لو مر ووج ووج ووج العسكري ا او او اووج و متواابها برشنا ع فرشز عله That's about what I'm talking about. كان عليه حسرة يوم تيام. ان كان مسيئا تحفر ان لا يجد وان كان مسيئا يتحفر ان لا يكون يقل عنه. فانحنا في دار المهلأ مهلأ. وان لم يغير حالها. ونفتش مين اللي هيجي غير حالها. ماذا نفاضح يعني... يحفظ ان الله على يغير ما بالأومن حتى يغير ما كلنا يحفظ لكن يبحث بها ازاي. ازاي? ازاي? ازاي؟, ازاي؟, ازاي؟, ازاي؟, ازاي؟ <تصحق> <تصحق> <تصحق ننزلها مثل الواقع <تصحق> <تصحق>. <تصحق تصحق> اليوم انا باليوم اللي انا اقوله قوى قوى قوى ما كارب نخلع بس لسه جاي. كلام لسه طويل طويل الله سبحانه وتعالى لنا بقيه في العمر انا العم. اتكلم يبقى باقي من ده بس طبق طويل جاي هذا الخلق الاول ماذا هماذا هماذا ما. موقعي انا من و من نحن نحتاج ايادي خدام الكرام الى شفقه خفيفه والى صراحه والى مصارحه صارحها اليوم وقف معاها كده واقف سابقا في غير غير غير لعل لك هذا تعتبر فاعن استعيد تعتبر ان يعتبر قمر انما يعتبر بغير اياك ان يعتبر بك وتكون مثلاً لغيري بالاعتبار. خذ العبرة من غيرك قبل ان يؤخذ منك من العبرة. نسأل الله عز وجل ان ينبعنا بمساريات. اللهم اعطمنا دنبنا. واسرافنا في امرنا. وثبت اقداما. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنا الحمد اتباع باطل باطل او الرحمه اجتناب لهم ما توقع علينا انك ان تتوب الرحمه الرحمه الرحمه سلام yeah. والاسلام. الله ما اعز الاسلام والاسلام. وذي المشيرك والمشوكيه. ودمر اعداءك اعداءك. من اليهود والصليف. ومن اعوال اعوالك الدينة يا رب العالم. رب اللهم اغضر لنا ذنوك. واستر عنا العيوب. يا علم العيوب.